ثمّ أنزل عليكم من بعد الغنم أمناً نوعاً يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أمفتهم يظنون, يظنون بالله غير الحق ظن الجاهليّة يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفتهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناها هنا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 مغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون